لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم قلبك ن ن الاسلاميه ن ن ذ ر ي ب ا موسوعه ل م م النابلسي ا للعلوم الاسلاميه لا ي م و ن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ي م ف ي ك ت ه و موسوعه ش ي ر النابلسي ر ب ي و ح م للعلوم ن الاسلاميه ب ي وتركل موسوعه النابلسي ا ك ر ي م ع ل ل ع ل ي م الاسلاميه م ن ب ر ك y e a h م ن ولكن ا ع م الله ص ا ح ا ت كثيرا و ل ك ر و الله ا كثيرا وانت صوم ر ن بعدنا ظلموا وسلام ي ع